غنينا اغاني الفرح يا طيور معنا ر د ي د ي وحنينا ا لعريس الليله ويا أ م ن ج و م ي و ز غ ر ي د ي حنن العريس ا ا ل ل ي ل و يا أ م وقومي وزغري دير واشعلنا شموع الهنى واشعلنا م ع ت ل ي شموع الهنا والعريس ع ز ومعتلي واشعلنا شموع الهنا و ا ل ع ا ر س عزه م ع ت ل ي بقدومه اقبل فرحنا و يا خ ي يالله هالليله على واقف على الباب حارس وخيك على المهره فارس, المهر فارس وخيك على العز رابي وخيك على العز رابي ويوم النزال ما يهابي وخيك على الوج ل قاعد 緑茶の蒼海はもうワークフードでございます وغنينا أ غ ا ن ي الفرح يا طيور معنا رديده وحنينا العريس ا ل ل ي ل و يا أ م وجومه و ز غ ر ي د ي